كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَوْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ الله كَفَرُوا فهم لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ اِنَّ تَخَافَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ نَنْخَلَفْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَتَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا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 قوة من زبائ الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخدين من دونه لا تعلم.